اختايا زينب علي بحميد ابنة مسلم جاءت لأوا بحميدة اجلسها يا وصال يمسح بيده على رأسها التفتت حيمت ربي يا بيت الامامة له عما هل قتل والدي قال لماذا تقولين هكذا قالت هكذا لا يصنع الا باليتامى على قلبك سرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامات تمسح بشفك علي تمسح على رأسي ودمع العيل همال شني يدي مالكات بيالله من هلأ ما عودتني بها الفعيل من قبول يا خال خليت دمعاتي على خدي جري مسحك على رأسي تركت القلوب ذايب ون وياي ذايب هذا يا عمي من علامات المصائب قال بي ترى وعلم نبويا بصفار غايب طول الغيب يعود دع الله بعجل يا يا با اسالك اليتيم ايش يتمنى اليتيم قالت عسى يعود لي بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح قللي بكلامة شنه سمعت الوالدي حلو جهامة قلها يا بنتي غابتا علج بطي ولي ولي جاء الخبر عن حال مسلم. يا حزينة. شنهي الاخبار سيدي? يقولون من قصر الامار ذابين. وبالحبيل بالاسوى يا اياك. جسم يسحبون ورا سلم شكر احلى الطاغيه هدي <تصفيق> اي والله ينجار ينجار عاد عاد اللي يكون ينجا يا يا عن شت لحلف الشراه ينجا يا يا يا يا بالحبيب ان يار تتلاين بشتل يا يا اعلو جمعايا لست أميرهم البارحات